بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا موسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 ان نالهم الذكرى وقد جاء امر رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انكم يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَكِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَبْدُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ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 وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْلِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاطْرُكِ الْبَحْرَ وَهُوَ إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعلوم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد ندينا بني إسرائيل من العذاب المهين من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 119. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين 110. فأتوا إن كنتم صادقين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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل نيقاتهم أجمعين يوم لا يؤني مولا عن مولا شيئا ولا هم يؤمنون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 خذوه فاحتلوه إلى تواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم تمتعون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعمون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم